بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا وَالْأَرْضِ وَمَا, طحاها والأرض وما, طحاها والأرض وما طحاها وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا وَبَدَأَ لَحْمًا زَكَاها وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْوَاهَا كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْوَاهَا إِذِ ابْتَعَشْقَاهَا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 ربهم بذنبهم فثواها فجذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فثواها ولا يخاف عقباها ولا يخاف عقباها, ولا يخاف عقباها بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى وَالنَّهَارِ وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّىٰ إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّىٰ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَاتَّقَىٰ واستقى وصدق بالحسنى وصدق بالحسنى فثن يسره لليسرى فثن يسره لليسرى وامما من بخل واستغنى و كان لب بالحسن وكذب بالحسن فسنيسره للعسرا فسنيسره للعسرا وما يغني عنه ماله اذا تدا إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَى إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَى وَإِنَّ لَنَا لِلْآخِرَةِ وَالْأُولَى وَإِنَّ لَنَا لِلْآخِرَةِ وَالْأُولَى فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى